لحسن الحسين يدور ينودي أهل بيت لإراهة هذا يبقى بردود من أصدقائي واجب على غريلات حدوه وحالة زيره محضوره شكو قاسيني وحياه هو بالبرش زائد ودلاجره وحياه هو خطر كو في الشيعة عمر محايني وهي في إراهين علي اعمالي اهاي قاسر اكيدة محذورة قدعين الشرعي اعلو روي قدعين ما اعبر هي دعرة الشيعة انتها في القواياه يعني تضوات التغريب عليه كواو عيورين قالو لا اصاع اهاي كسالي لنبي جبريل اخيان السنبي وصالي اوليحي اي وعنوه قبرهاي عمل عمر بحي يحب ماء البلاثي وحالغور ميانيه يعني إيه السنون بالغلاثة عنها محايلة بالبغشة دوضا محبة الدين الشيء محبة والشريعة جعل دايمة احترام دايمة وحياوهس إيه ومغعيس وينيس ألويني يا عزهوة تذكرون السيم البلودي حشمال زي المسيح اما ادي لجاز في ايجاز فين عمر ادراء لا تتغني محمد اينا العليل السلام كما ادرت المسارات حيث لمرنا تاصل وطلح اي اماننا الشيعة تتوضي من حضور الله فاسيحب الله هو خطر يعني مال حنش كوريغي انه يرأي مبياس احايم انه يرأي نعيو حي احايم هنا هي راهين يعني هنا هي راهين أو هنا هي راهين هنا هي راهين مقعيس إله أسألها هاشا وخطر تاسي خبه ما ها هاي الخطر عبدالديه هو عما حدوه يقال بيد إن عالي الأبا سوادن إن لما لا يقول حتى واجب فدما يميز عليها مثل فاطمة معانتي سبن علي أسهري أبا فاطمة هنا أهمت يا رسول الله حني جوتي يا صدرسري مرسي يا بخاري هو بعد نبيه هو استخد بس جوة من بكترسوري وحاسري إني لا أهم إني لا أهم إني لا أهم برخصيحة أيوه ما إلا عني فاطمة إلا لقوصله أنه لا يؤثر منه فهذا يقول فاطمة تبتعت مني أبايا فاطمة قول كي قول عن أيامي قوائق تريب كي يؤديه ماذا يوحي إذا واي. واي وا. دي وايق وإذا قلبي أنا واي دي وايق ما يؤثر سيد علي وايق وايقوصله إلا إفغيريوتو إيراث بعدي إذا ما عبضلن أشغل سدي هذه الإلم هيسي إذا تم إلح وأزدارين دول إيلين دول إلاء إيلي انتات دول إيراث أنواق جزتاء وقفت إيه فلا هو عيس حد الآية المباهلة فلنبته الآية كثمت ما هي كثيرة تفسير كوال فك الصعدي برياسي وقال رقابل كفاظ مجران علي إفاد ما اليوم لما حتى يفسي سنته أحلو كتال إيران أحلو عباوه إيران قال إن وجوده نور كهذا وين؟ وإلهي وجود إلهي وطوائي أميقام الهواء كمينه فكي الهيري يعني أتحواره فالمجعله محاين الله أعطى الله يهواتي إلهي محاينه ميكي او اكل عضوه ميكي حقله ميكي الهوان او دال اه وعبسه دي وجوده اصوات عصر وعايتكوان الهوات الماء وعنقذين <تصفح> ايكا احاين ايكا ايكا الله وضاء البيطات من الالم هذي علي يجري يريوي وانت ناقل اذا وقو جران تفسير علي انك اتقونه اهل البيت كم يجهيني اولاد يسي كل واقو جران ابراهيم يو انت قلات اولاد يس اهل ايه بفق ايه مغايش اه رقيه ايه انت لاز كل واقو جران لا اولاد يسي اهل البيت انما يريد الله ايه با البيت انت واسسو ولا رابع اثناب في اجال فندق في درن فواس يعني جهنم ذراطك الكبرايا يريد الكبرايا انتات انتراي مركب معيلي وحالوا على صراط على كل حال كل بالمريض دي في نورك الهي سي قدرتي خلاص وعليكم مرايا البرك ومرايا دول عليكم مرايا الله عقد فيكم مرايا وعليكم مرايا فراك في وعليكم انا روان تصدق عمل بي وعليكم مراح دي على عيد وعمل مرايا انتي وحكوسه ده لا على كل أهل بتمريسة بألانه ودري انت أهل بيتك جعلاتي على نوادور جعله وروايك ووالغذي يمان جعلين محمله يمان فيس الناقش وائه ناقش وائه يمان فيس جعلين أحرميه لناقش وائه وفاق السلطة صوبنا الله و السلام عليم و غروب الـ فتكا فتكا دي مو فور ذا ولو بالماي بي ابها ده غروب دو فتكا فتكا مثلا جيش روكي ولا جيبيو مو فداين فتكا فتكا فتكا بعد غروب الماء الثالث يعني فرز او او سردو في التايه هم زيل يوصلوا وايه وصلوا وايه نظروا وكله وايه الان كانوا في التايه راضنا نقولوا ساقها ام تباع اولا حديث يا نريا الرعا بعض سلع المثلاء عمله سرده يسرده على الجانب سرده ينصره عمل سرده مؤهعه عمرت حقيقه ثلاث عمرت بثلاث فت... وعلى كردوائي ما فعليت فيس حديث كرقص وعلى كردوائي معناه هو موفرد عنيسي فت فتايا فتايا فت فت فت مرك وفتايا سريك لمعني ذاهبه مرك ردودو يعني موفضيني مرقوا في التاية عسى الله الله ردودو فتاية معنى مرق الهديثكم في التاية فسردو معي يالي وادمو الدو وقف الله وانت مارده يالي وقفو ذو دي معي يالي السلامة نخا معانكين الزائد واي يعني فريد والهلا اثريد كما الحديث حديثه عائشه الحديث عن حديث الاكل من نظرت عائشه ان عائشه, عائشة, عائشة حديثك على الطعام أصفح. فضل عائشه على النساء عائشه فضل يدي حديث اليدين فضل اليدين وحاسلت صغة معاستجولة سديه تريكا هنقول يا أسرور فضل بدي هاي فضل بدي هاي أسرور العام بدي هاي هنقول يا الكالاته فضل بدي هاي ناحي انت تتعلمتها في تريك هنقول ويروح وداري هاي أناها إدارتها منزلة عائشة فضل عائشة على النساء تفضل الفريد على الضعام نوره يدي اذي في سي سلا دو وحيث هذا بو حديث على كل حال لا يكون شيء اذن ضعيفه علمها شفته سونه المسائل يعني واضح من عمي يجيو مر في سي احلان او مر ديس واعلان في هاي انت بدو ومره عاد فتبتاك بقيته ويجيبيها لله كبعده هو مرحل وضره هذي هو مرحل وضره وعي فريط من اله أنا مرتي صال بهاي وحواي جيبيسكي وعواي تهديقي هذي فريط ما حاسنها مرتي مرحل وضره هذي هو مرحل وضره وليو بالماء ولو بالماء مرغسي هو بيت له بقى هذا وهو بالماء بيئ بقى هذا مفرد عيسين كاترة وهي على عزباني عرب طاري وحوايه خبزكودي ويعني كان كاترة سبريني هايه بيئ بقى هذا فريد من كثوق الهامي واحد في التنوية ومرت بالدكتور دي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله يعينك رحت رحت فوقه وبديت يعني خريج قوم واجب يعني انا كنت فيت يعني مره كنت فيتيه معها بعد مرهد وحط جي جي ويسيد وهذا مرهد وخيه مرهد بعد مرهد حيرو دحلو يروشو سوبنا صلوات الله على عليه وسلم إثنان اللمة إيوه فوقها وحيك قريه إثنان اللمة مم. وما فوقها أحيكوا كوريا سفة الموصول ما حديوه هو إنتا لما محاوة اثنان لما وما فوقهما أحيكوا كوريا لما جماعة جماعة هو أيه جماعة جماعة هو لما إبعيك لما جماعة هو أيه اثنان فما يقولون هما جماعة جماعة واي وحسي المركز ليه الشماء هات وعسى هاي مركز نمتني دخايا ساركي نمتني دخايا ساركي بعد وعن سيري يا قصدق هاي نمتني قصدق هون بيك هاي يناقعي نمتني دخايا وعلى الدكتين بتاعك على عشر اثناني لما في فما فوقها وحيك كوريبة جماعة جماعة لما جماعة وايا وحيك كورينة بالله معناه وحاله ولا عقل الجماعة وحاله اغاد منك جماعة عقل كالي لما امامك امامونك يمكن هكيش دك هيا مثلا شخصي او سيناتس على دكي او مخاجم كيسي او مغير كيسي فضيلة الجماعة واو عاطشي واحد يعني لغاتي الشن امت لغاتي التضوى درجة اهل واسقالي فضيلة لغاتي الشن درجة ده اهل امت لغاتي التضوى لها الدين يعني تاس امت لغاتي خلافهم ويجيرو مسايد اسطو لنمسي الدرس تو لا على بيت يعني ازبيت المفيد والله فضل البريد كل احد جو يا افضل اح مم. على كل حال انا افيد عليه منك ما عيسى هذا البيت في في كل حاجه طاب جماعه لا يؤ إلا عذر هادثه هنا معنا مساعد عذر هادثه هنا معنا هو يعني هو مساعد تريدي سريبس معنا يمكن يعني عادة فياشو صواب الجماعة ملايو مع ايه المعيد وينا سؤاله لي هادثه ينوي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام رهبلو <تصفيق> من الكود الكتبتان فعدي مالي وحنسيري وحنهمي انه نباحو دورتت حقه خلصوا دورتو ودست قاس مين كدوك هايان جماعة تشوفوا هايان انه كدوك هايان امام احمد, احمد, احمد بن حنبل وحاس ليها حديث ثاني وعيد وعيه وعيد وعيه اه وعيد, وعيد مني يعني وحاسق اماها وحي وعيد يعني كبائر واي ما في جماعة منهم فدوك الجديسي و لغا دائما لغا دوت كبائر ايكا مستحي محايا الواسوة قولها نوي ملاح الهان باكتا فوقتو الهي فون يعقابلهاي يعني جماعة الليل ما خلو الدذال محايا الهي امر كانا حمي مرتت كلي واولين اوس واكسرت في حادثيه الكليه هسه انا كنا ها وعوايه لما جماعت اكفر ما اول قدر شلون قدر انت وانت تقول اتحول وما بقت جماعه المحوي مو ايمام امام شافعي تلميذ في هاي اوينايبل هذا المحرك كواققا منك الله صورتك مغني انا من المهم محرك وركي حماه من هكذا يسوق قامي موزني مزني صورتك هذا الموزني انهلا وحي هذا الموزني عفو جرامي ايه لعبلك ياما شافي يسوق رحي وموزني صوري اصوك الواحي محركا من هكذا من هكذا يسوق وإعتمادك سناسيا يسوق فيه عايب الهي يحديث جرسوك اليوم مضعيف إجمع اليو قياس إبائيين الحمول لو حاس إهلس هاجي لحاجي لحاجي جماعة يجفته جماعة هاجي يجفته يعني فيها هاجي وحاس قضيها يهسس وصلاة وقفتي وجماعة قفتي وشتدكني نسائب أول وقت وحسق بيك هري لواتا إشان قو حسق بيك المكاس هو أول سنة وحسول كان الأوبايين وحسول الشيء لا من الأوبايين هو تقوى التقوى يعني أنه جارجا نعيس عنه جارجا لواتا إشان أسق بيك مثلا دور مكدفن جماعة ديك قفته وامور ايه او وحياله او اعبارتها اي رابته لواتا إشان دور محاوة ابوها الوجع بخوا الركاب هذا محالة يجدوها يا جماعة الاجولوجيه محالة امانه ده السواوين ده ما انتاضي وحالوا امانه جيه الفضيل لسيد السحيد بن مصير بن الجبير يو بنات اي فوجيوه بنات اي بنات اي فوجيوه ما لقد اما يعني انتهى السنو قال صدن سنو وواطن سنو فرصو الشاي وحايلين فلان فضيلة الانجليشي غايف الى الانسان وقصوا بلانجيو ملاء كان اندفان ونقصوا بلانجيو ملاء الدمي مساعدة انقصوا هرمرن اللي غزالة في ما. بعد ذي لمعد ملايين سوقوا مانيه وعسلوا خلف كل مسلمين اصير عليه السلام ومسلم مسلم والبقاء لايس ودوكتا الا اني كان ضايف تقنى ارزيق افواي بركاسي يا عقوب بنا مفارحة لكن المسلم هو هاي كان اني كانوا يهواي وشي عضا خفتا وحاقو شرعي في امام كوبي انا تعجل فات تقنمو سو مرمو حاو شرعي لكن امان كان يكسر انكو توقنا وصلوا وحديث كا اطلاحوا وامجزوا مقيت كل المسلمين صلوا يتوبت كل المسلمين والبقاء المسلمين ايه كباشي سوكو توبتوكو تسروه هاروسه لا سي قبليه دي هارو <تصفيق> فكرتي قلب كل مسلم بواء يدفع نواه وجود وحرب وحرب جماعه الامر العالئ اصول العرب لا هاجري ارغني وثام ثانيه وثام بالقول اسا يسجيرين دبي حقوق وانكارتي ما صلاة جماعه المحومين ما وحوم وايات لا صلاة للجار المسجد الا في المسجد واثمت مسجد شراثة الهلمة طلعته اخادشه القطاع, القطاع الى المساجد قطعت القطاع الى المساجد عجيزتي واهمية فاكم فاكم الساجد يعني لتعطيه شعاره شعار كستوي سعودي هده السعودي ماذا بحنبلي ايك راسيني يوتيوب ايك تاعي حنبلي اي ماذا بطولي هده اي حاستان او وين وين فهو شعار كاني قال الو افو أدوك وأجوه أمكي لجاره صلاة على الحرالات وعلى أرداء كما علودك ها منافق وأبوه ها ومساعدت سيبالاك فقليسة عيه وصلاة بزاعة بقليلين بوح وقليسة بقليل لكن وأولا يتبالي معايا كان الشعاب يعني وما علم الشعاب لله فإنها متاغل غلوبة وجهتها تعليمه ها إليش عاية تسلويني كما علودك ها له لأنني أخبرت الشيخ وقال لكي شخ يعني باعت له جرمي أنت أنسي الزجار تقريباً أنتم إيشنسا وقال لكي تزهيري الحر يعني الوأس يع كلمة لكي عاية وعاركي أصور بنا جوه أو لأدي من إبتكي الماركب بنا أصور جوه لأدي من إبتكي عام من إحساس وقلع أحيان بعد ذلك كجري أصبح بنا الجوه من الأجمين حاج عويس ما وغاركي بنامان دوكان صغير بعمش ترويها زائد وحنصح من بلد كلكين أعزكين يجري سينو على الله باقولي أصبح أرد تغير لكن دوكان كيز هل جلال بشيه وكو أخري هاي ومعان كيزنو حايا وغاني جلال أصبح بنام جوه مأفين أبعالي هي كان أردن تسوكالي بنام جوه هاي لما ساعته أصبح قوله درس حتى الشيخ محمد الدين تصبح بحضه وفقه نهايته روصه اخرى بغي انت اماها يا تاني وعا تفسيرك اذا الانساء وشي عدتها امدها اي شاوق وشير معبود ما امدعوري بغانا هتابه بركونه مولا ها امدها امدها اي انت اما جيني شيخ كتاب لو كان اصنخيه بك امدها وعا تذكره تفسير وعا اسجل يجير هدنين فقه ازبلاوه من اتياه اخرى ها هو اخرى بجوري واسو اخبرنا الصوت فوق التيطان نو فاي رائي وعلينا فيت مليخ وعلينا انت ما بيعبر يا جماعه شو سوقه ثالث وحلوتك هاي دونسك تو هاي وقت سيجن صدنا ابو جره سيلاصور اثروا جوا اثر هديتوش الصبح على فرساء سبوستك هذه بامري ودنعود استعراض سعر 100 مع اسمه ايه قرمر حجميه اكتس اللهم فليس سعى اما يقول انه انه في جرائه سيروسو قلع شهر الدفاعي خاربين المثالة جزالة حتى البضنان ما يكتوها جماعه جماع الدفاعي يعني جماع صلاتنا يمسائك يحقين الالورة الواشيك هذا البضن بجلقان بضن بلايضان بضن فضافوا معايا فساد حينو فينا ناغلاء ضع لجمه ناغل سلامه لا يوجد خشابه لو فريس مسائك الامار من ما نمتنه سلاته عن الحشياء لا محبو. سلات الامار في سلاتي سيوحن اكريمين سلات محوظ سلات محوظ لان سلاتي له عزيز تنهاء عن الحشياء ولتفروا ناسين كما عب انت وققتوا هاي بلا سلاتي الجماعي كددالا وحيك انت اشفع ورون على هاي بس ايتي اني اريد ان ما الفلسطين ورجس قاسته انتي تقولوا فادي بالضريبه حقاس اللي حق الضريبه الدور سي اركوحوا الضريبه مال دوله حديثه كان دونا طريقه حقيس وايرمره مال دوله هاي جماعه اللي يقدروا عليها انا انا موافقوا رات جماعه اللي الماه تخدموا الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى wa وصحبه وسلم علمنا بما يجهلنا وكرمنا بما نسينا ووفقنا للطهر يا سموات اعصم عن يا كريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آسرنا لا ينظر الله الىه دموا معي غيام ما حقوقي ياما الغيامة في قيام برهيزي اشتساني لما لا ينضر الله إليه دموا ما حقوقي دموا معي دموا معي تاما قيام برهيزي أصحاب تمكو ويدين وعيرين يا رسول الله ومهما كما بأس وإليه أسدين يوم الغيامة ومحديث أسكتين عنايه لدى الرحمة وعناية ونصن عليها يعني وإليه سعروها يوم الغيامة وعسري قاتل على الرحم كالغرابة وجوها الغراب بيسجوه إيو مضحيسي إيو وجان السوق يرسخون والجاو السوء يرسخون معناها تحدي حسنا حسك عرف شيء وناسم وناقش شيء المايو ادي وحنير او يعني السوق بالوفاء فيها وضع وحمجاز اللي ذا بس والله قال دع عنك رامت ديواي معناها انتوا اثنان لما لا يضر الله الا مدياع يريد ما حظوا من رحمه محريس دم غاد ومو محريس ديو دم الغاد والجيهه ووجديه صار هذا يعني لا يتموا لاين في ديمدسكوا واشتغل مع ويا له وهالرا هو الى ارك خريس سوا انا بدي اركب ستار وولت معك ويا الله والله حاله حريمه رجنا ما تيع على الجلو ديمديده ولا حاله حريمه ادو خلص هذا اليوم بيانوا معناها الهوها ووديع اصحاب هذه يا رسول الله لما ما يا و عاير النبي رب رحمت الغراء والغوسكه وغراء الغوسكه او التراب وديس قلنا هاي هم يعني سماهم المصيبه هم ولع العلوم يعني دلو حتى حاله ديهوهايا يعني جهرية الوثوب لهواك وقالت ملأدورة وقالت ملأدورة ملأدورة محريسة وقالت, وقالت, وقالت, وقالت أهله المعبير اللحمي قالوا يا رحم حاله رحم الحال محمد, محمد هو عليه الصلاة والسلام مخيطة الدردان وعاسري إنكم سبقون مصر هاتفور هيسين عديد فورتين أوصيكم بمصر خيار المصر انا والدك ما انا فهد ابو قشاع تو معاملات بيني وبينه ومسقط انا مسدد دين وعائله رحم وسهل راوني معين في حل اللي ما حايته الله رحم دون دوري قداب بنت ثاني خاص الها ولغا راول دوري دكتور ما في الطمارات وعلي هذه الكي والكي عليه الصلاه والسلام برج ساعه رحمك الشياء وهو هاي جد كنسي نو إسماعيل ولواتي إشهاد أسكو غلايو أها برتيسي مصري هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي رحمك الآية وخجراء سهر كالسيواني أصيوها بقور سري أو ماريت القبليخ أو إزراهيم هورتيسي هاي مرخي إنتصر أولادي هاي هاد أونوكنا محانوه لما هذا اللحنة لما الولالة ازدلوها هاي بلا معنى بلا معنى الشيطان كان يقولوني هي بقويني دينك لبينك جوني بمقوقي هي دينك لبينك جونه مقوقي هي وحالك ركت وحقوله فان عمل واس هاسطة واس حنان <تصفيق> اي لاي لقا عبصوه اي لاي لقا عبصوه اي لاي لقا عبصوه وحاسر الضافي صغوقوش كخير ملك رحمه وقوته عشانه يدميرا اي واي ما ها مقورال تيزو واسر الى مغايه مغاانكا بيه هاي تدي هدنا وربته ياهو ادامو وكوهي وعاسر الى عينيك اتقوينا وجوكمرال تيزو مسكو خدينا خريلي من اوف تيزو مقورال تيزو انت صارح مع الدكتور وانتي ليه ووتر شايك ايداه تع صدا اسطوديو شاريو شمال تا بحدايه على الطاف ودكاي خاص اهم حينا قطي عدد اي محسودها نظام الزورغسك والعقله هاي مش عن حمي او العلوم بدهو بلا معنى وقد هاي شو مالو ما بركو وين التاسعه ديلا ما بركو وين الهينو من حديثهاو بدي عبد رحم الهي وراوي شو في سوراوي احيان في الهي بدي يا رسوء درس حني إليها من دجار محانوة إلا إلا إلا إلا قبلها إلا أفرت من الحمروين هذا كل درسوا هادل حال انت كفح أفرت من القارة انت كفح من القارة انت أفرت جهة ديفيري سيد ما الذي أفرت نقوله قارة الملك أجب أنت واحد الله مرحبا أنت كفحينه ومكب معانا يا رفو أسفول مرسوا كنا وصلوا لقلنا وصلوا لقلنا مع ذلك جاب من حصوصها يا ملك ما زالت جبريل ويوصيني بالجار حتى ظننتوا انه هيروسطونيين نبي مليه عليه السلام جاب من حصوصها اسلام من حصوصها والحصوص دوها يا ملك وعنلينا بعد الدين وصوحنا فتر الله عليه اللي عفصله الله عليه رحمته اللي جاء الحمين جاءه وحيرا معها على قصير يوم ودعنا خجرنا مالا والسكواس الى شئنا له الثاني لما خير وخير بنيه من واحد لما واكاس ثلاثة وستة عنه خير من اثنين لما وخير بنيه وأربعة أخر خير من ثلاثة فعليكم لازمة بالجماعة لازمة عليكم بالجماعه جماعه لازمة امد مسلمين ما يبغونهم لازمه ومن اهل عني سواد الاعظم لها سواد الاعظم نتقبل وله ما هو وبني الاسلام كذا فعليكم لازمه بالجماعه جماعه لازمه الجماعة لازمة أي يرزموا السوادة أعلى لازمة أهل الإسلام فإن الله إبهي لن يجمع مخاركين مثلا من يجمع, يجمع. هم؟ لن يجمع إليه مكل مهايو سمت المدين على هدن سمت كل مهايو ضلال إليه مكل مهايو. ضلال الضاضي إليه ومكل مهايو إليه إلا على هدن هنو مهانيه حق الي يوقف الانس اليه بكل مياد فسراء يعني الامه رايب وحيالها ديه ويصيه اجمعه وده لا يجتمعون على ضلالين محايا الي اذا غير سبيل المؤمنين مايدي والله ما تولى الا اي تي سي الشافعي امام شافعي واعتبر اجماع دل... الماع الدليل مجلجلي تضواات الظورو وراه لميه يصير عن كده اي ده طلعوا في جه ساعات وكان اجماع ان حجه تنظر عينيه ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يجد قول وخير رواه و... يعني وعماني و... ولما راى المؤمنون حسنا حديثا له صريحا ولما راى المؤمنون حسنا مؤمن توحي اركان هناك فهو حسن رواه ولما راه المؤمنون قبيحا كل شيء ومؤمنين تئ اركان يعني نفس الشيء فهو قبيح رواه حديث روايه مد وحي البدن اجماع وماركوها على كل حال شئنا للدورير يا ماهي